ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفقل الكبير جنة لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نرصد ولا يمسنا فيها لغود والذين كفروا اُمِّيَ اسْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَحْنُ الْمُصَالِحَ غَيْرَ الَّذِينَ نَبِيكُمْ نَنعَمُ أَوْ لَمْ نُ